بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده فأقاموا الحجة على العباد واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على أن لا معبود حق إلا الله وعلى أن عبادة غيره باطلة فأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان الاستعاذة طلب العياذ يقال استعاذة إذا طلب العياذ والعياذ طلب ما يؤمن من الشر الفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن منه أو إلى من يؤمن منه ويقابلها اللياذ وهو الفرار إلى طلب الخير أو التوجه والاعتصام والإقبال لطلب الخير ومادة استفعل مثل ما هو هنا استعاذ وكما سيأتي استعانى ونحو هذه المادة هي موضوعة في الغالب للطلب فغالب مجيء السين والثاء للطلب استثقى إذا طلب السقيا واستغاثى إذا طلب الغوف واستعاذى إذا طلب العياذ قلنا في الغالب لأنها تأتي أحيانا للدلالة على كثرة الوصف في الفعل كما في قوله جل وعلا واستغنى الله استغنى ليس معناها طلب الغناء وإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي استمل عليه الفعل وهو الغناء فهذه المادة استعادة استغاثة استعانة وأشباه ذلك فيها طلب والطلب من أنواع التوجه والدعاء إذا طلب فإن هناك مطلوبا منه والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب كان الفعل المتوجه إليه يسمى دعاء ولهذا في حقيقة اللغة وفي دلالة الشرع الاستعاذة طلب العوذ أو طلب العياذ وهو الدعاء المستمل على ذلك الاستغاثة طلب الغوث دعاء مستمل على ذلك وهكذا في كل ما فيه طلب نقول إنه دعاء وإذا كان دعاء فإنه عبادة والعبادة لله جل وعلا بالإجماع وبما دلت عليه النصوص وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبد الله ولا تشركوا به شيئا إذا فكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال فيه طلب عبادة لما لأنه دعاء لأن كل طلب دعاء فالذي يطلب شيئا إذا طلبه من مقارن فيقال هذا الكمال وإذا طلبه ممن هو دونه يقال هذا أمر وإذا طلبه ممن هو أعلى منه فهذا دعاء والمستعير والمستغيث لا شك أنه طالب ممن هو أعلى منه لحاجته إليه فلهذا كل دليل فيه ذكر إفراد الله جل وعلا بالدعاء أو بالعبادة دليل على خصوص هذه المسألة وهي أن الاستعاذة عبادة للعبادة من العبادات العظيمة وإذ كانت كذلك فإن إفراد الله بها واجب قال هنا من الشرك الاستعاذة بغير الله و قوله الاستعاذة بغير الله هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه بالشرك ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليه بذلك من الجن ومن الملائكة ومن الصالحين ومن الأشجار والأحجار و من الأنبياء والرسل إلى غير ذلك هل قوله هنا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله الاستعاذة بغير الله هل هذا المقصود منه أن الاستعاذة جميعا لا تصلح إلا لله وأنه لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه أنه يدخل في الشرك الجواب هذا فيه تفصيل ومن أهل العلم من قال الاستعادة لا تصلح إلا لله وليس تم استعادة بمخلوق فيما يقدر عليه لأن الاستعادة توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبه ورهبه فيها هذه المعاني جميعا فهي توجه للقلب وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جل وعلا وقال آخرون قد جاءت أذلة بأنه يستعاد بالمخلوق فيما يقدر عليه بأن حقيقة الاستعادة طلب انكفاف الشر طلب العياذ وهو أن يعيد من شر أحدق به وإذا كان كذلك فإنه قد يكون المخلوق يملك شيئا من ذلك قالوا فإذا تكون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيد أو لا يقدر على الإعادة مما طلب إلا الله جل وعلا والذي يظهر من ذات أن المقام كما ذكرت لك فيه تفصيل وذلك أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن فالعمل الظاهر أن يطلب العود أن يطلب العيال، وهو أن يعصم من هذا الشر أو أن ينجو من هذا الشر وفيها عمل باطن وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته إلى هذا المستعاذ به واعتصامه بهذا المستعاذ به وتفويض أمر نجاته إليه إذا كان هذان في الاستعابة فإذا قيل الاستعاذة لا تصلح إلا لله يعني لا تصلح إلا بالله لا يستعاذ بمخلوق مطلق معنى به أنه لا يستعاذ به من جهة النوعين جميعا لأن منه القلب يعني النوعين معا لأن منه عمل القلب وعمل القلب الذي وصف بالإجماع لا يصلح إلا لله جل وعلا وإذا قيل الاستعاذة تصلح للمخلوق فيما يقدر عليه تصلح بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لما جاء في بعض الأدلة من الدلالة على ذلك وهذا إنما يراد منه الاستعاذة بالقول ورغب القلب في أن يخلص مما هو مما هو فيه من البلاء، وهذا يجوز أن يتوجه به إلى المخلوق. فإذن حقيقة الاستعادة تجمع الطلب الظاهر وتجمع المعنى الباطن. ولهذا اختلف أهل العلم فيها. فالذي ينبغي أن يكون منك دائما على ذكر أن توجه أهل العبادات. الشركية لمن يشركون به من الأولياء أو الجن أو الصالحين أو الطالحين أو غير ذلك أنهم جمعوا بين القول باللسان وبين أعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله جل وعلا وبهذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه وأن الله أقدرهم على ذلك فيكون إبطال مقالهم راجعا إلى جهتين الجهة الأولى أن يبطل قولهم في الاستعاذة وفي أشباهها أن هذا الميث أو هذا الجن يقدر على هذا الأمر وإذا لم يقسمع بذلك أو حصل هناك إراد اشتباه فيه فالأعظم أن يتوجه المولد للأدلة السنية أن يتوجه إلى أعمال القلب وأن هذا الذي توجه إلى ذلك الميت أو الولي قد قام بقلبه من العبوديات ما لا يصلح إلا لله جل جلاله. إذن فنقول الاستعاذة بغير الله شرك أكبر لأنها صرف للعبادة لغير الله صرف العبادة لغير الله جل جلاله فإن كان ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله وتوجه القلب إلى الله وحسن ظنه بالله وأن هذا العبد إنما هو سبب وأن القلب مطمئن فيما عند الله فإن هذه تكون استعاذة بالظاهر وأما القلب فإنه لم تقم به حقيقة الاستعاذة وإذا كان كذلك كان هذا جائزا. قال رحمه الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه هذه معطوفة على أول الصورة وهو ما أوحى الله جل وعلا إلى نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ثم بعد آيات وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ومعنى رهقا هنا يعني خوفا واضطرابا في القلب أولب له الإرهاق والرهق في الأبدان وفي الأرواح فلما كان كذلك تعاظمت الجن وزاد شرها قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وقد كان المشركون إذا نزلوا بواد أو بمكان مخوف يكسنوا يعتقدون أن لكل مكان مخوف جني أو سيد من الجن يخدم ذلك المكان وله له ويسيطر عليه فكانوا إذا نزلوا واديا أو مكانا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يعنون الجن فعادوا بالجن لأجل أن يكفى عنهم الشر مدة مقامهم بهذا قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا فزادوهم يعني زادوا الجن الإنس خوفا واضطراباً وتعباً في الأنفس وفي الأرواح وإذا كان كذلك كان هذا مما هو من العقوبة عليهم والعقوبة إنما تكون على ذنب فدلت الآية على ذم أولئك وإنما ذنوا لأنهم صرفوا تلك العبادة بغير الله جل وعلا والله سبحانه أمر أن يستعاذ به دون ما سواه. فقال سبحانه قل أعوذ برب الفلق وقال قل أعوذ برب الناس وقال قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعود بك أن يحضرون والآيات في ذلك كثيرة كقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فعلم من التنصيص على المستعاذ به وهو الله جل وعلا على أن الاستعاذة حصلت بالله وبغيره وأن الله أمر نبيه أن تكون استعادته به وحده دون ما سوى وذكرت لكم أصل الدليل في ذلك وأن الاستعادة عبادة وإذا كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه الآيات من إفراد العبادة بالله وحده. قال وعن قوله انت حكيما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في قوله فزادوهم رهقا ثم قول آخر وهو قول قتاده وبعض السلف من أن رهقا معناها إثما فزادوهم إثما وهذا أيضا ظاهر من جهة الاستدلال إذا كانت الاستعابة موجبة للإثم فهي إذن عبادة إذا صرفت لغير الله وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله جل جلاله وهذا يستقيم مع خرجت من عنا الاستعادة بغير الله جل. قالوا عن خالة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال عور بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الاستعاذة بكلمات الله فقال من نزل منزلا فقال أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق وجعل المستعاذ منه المخلوقات الشريرة والمستعاذ به وكلمات كلمات الله وقد استدل أهل العلم عينا ناظروا المعتزلة وردوا عليهم استدلوا بهذا الحديث على أن كلمات الله ليست بمخلوقة قالوا لأن المخلوقة لا يستعاد به والاستعادة به شرك كما قاله الإمام أحمد وغيره من آئمة السنة فوجه الدلالة من الحديث إجمع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعادة بالمخلوق شرك وأنه لما أمر بالاستعاذة بكلمات الله فإن كلمات الله جل وعلا ليست بمخلوقه قال من نزل منزلا فقال أعوذوا بكلمات الله التامات من شر ما خلق مقصود بكلمات الله التامات هنا الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهي المقصودة بقوله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي وبقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وفي القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا هذه الآية في الكلمات الشرعية وكذلك في الكلمات الكونية. إذا فقوله أعود بكلمات الله الثامات عن الكلمات الكونية من شر ما خلق يعني من شر الذي خلقه الله جل وعلا. وهذا العموم المقصود منه من شر المخلوقات التي فيها شر. وليست كل المخلوقات فيها شر. فثم مخلوقات طيبة ليس فيها شر. الجنة والملائكة والرسل والأمبياء وهناك مخلوقات خلقت وفيها شر فاشتعيذ بالله جل وعلا بكلمات الله جل وعلا من شر الأنفس الشريرة والمخلوقات التي فيها شر نعم قال الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقول الله تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء, الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله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 من الشرك كما ذكرنا فيما سبق يعني الشرك الأكبر أن يستغيث يعني الاستغاثة لأن أن مع الفعل تؤول بمصدر باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو استغاثة بغير الله أو دعاء أو دعوة غيرها ودعاء غيره وهذا ظاهر في أن الاستغاثة كما ذكرنا طلب والطلب نوع من أنواع الدعاء ولهذا قال العلماء إن في قوله أو يدعو غيره بعد أن يستغيث بغير الله فيه عطف للعام على الخاص ومن المعلوم أن الخاص قد يعطف على العام وأن العام قد يعطف على الخاص وقوله أن يستغيث بغير الله هذا أحد أفراد الدعاء كما ذكرنا لأن الاستغاثة طلب والطلب دعاء أو يدعو غيره هذا عام الذي يشمل الاستغاثة ويشمل الاستعاذة ويشمل أصناف يشمل أصنافا كثيرة من أنواع الدعاء أي يستغيث الاستغاثة هي طلب الغوث والغوث يحصل الغوث يحصل لمن وقع في شدة وكرب يخشى معه المضرة الشديدة والهلاك فيقال آغاثه إذا فزع إليه وأعانه على ما به وخلصه منه كما قال جل وعلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاثه الذي من شيعته يعني من كان من شيعة موسى طلب الغوث من موسى على من كان عدوا لهما جميعا فأغاثه موسى عليه السلام فإذن الاستغاثة طلب الغوث وطلب الغوث لا يصلح إلا لله إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله لأن الاستغاثة يمكن أن تطلب من المخلوق لأنه يقدر عليها. بعض العلماء يقول نغبط ذلك بقولنا الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق. فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق وقال آخرون الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله وهتان مختلفتان والعصص منهما الأخيرة لأنه المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله والمخلوق يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله فإنه شرك أكبر بالله جل وعلا أو في حقيقة الأمر أنه لا يقدر عليه إلا الله أما قول من قال من أهل العلم إن الاستغاثة الشرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فإن هذا يرد عليه أن كمة أشياء قد يكون في الظاهر يقدر عليها المخلوق ولكن في الحقيقة لا يقدر عليها فإذا يكون هذا الضابط غير منضبط لأن مثلا من وقع في شدة وهو في غرق مثلا وتوجه لرجل يراه بأنه يغيثه. فقال أستغيث بك أستغيث بك أستغيث بك وذاك لا يحسن السباحة ولا يحسن الانجاء من الغرق فهذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق فهل يكون شركا أكبر لا لما لأن الإغاثة عادة من الغرق ونحوه يصلح أن يكون المخلوق قادرا عليها يكون الضابط الثاني هو الصحيح وهو أن يقال الاستغاثة شرك بغير الله شرك أكبر إذا كان المستغ إذا كان استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله أما إذا استغاث فيما يقدر عليه غير الله من المخلوق من المخلوقين لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء. فإنه لا يكون شركا لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله جل جلاله فإذا نقول الاستغافة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزة كما حصل من صاحب موسى إذ استغاث بموسى عليه السلام قال أو يدعو غيره الدعاء كما ذكرت لك هو العبادة والدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة نعني بدعاء المسألة ما كان فيه طلب وفيه سؤال يرفع يديه لله جل وعلا ويدعو هذا يسمى دعاء مسألة وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعاء إذا قيل دعاء فلان يعني سأل ربه جل وعلا والنوع الثاني دعاء العبادة كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا أو لا تسألوا مع الله أحدا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة دعاء المسألة غير دعاء العبادة دعاء العبادة كحال من صلى كحال من زكى كل صنف من أصناف العبادة يقال له دعاء، لكنه دعاء عبادة. قال العلماء دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. يعني أن من سأل الله جل وعلا شيئا فهو داع دعاء مسألة وهذا متضمن أنه يعبد الله لأن الدعاء دعاء المسألة أحد أنواع العبادة فدعاء المسألة متضمن للعبادة لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسأله دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة يعني أن من صلى فيلزم من أنه أنشأ الصلاة أنه يسأل الله القبول يسأل الله الثواب فيكون دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة إذا تقرر ذلك فهذا التفصيل أو هذا تقسيم مهم جدا في الحجة في القرآن وفي فهم الحجة التي يريدها أهل العلم لأنه قد حصل من القرافيين والدعين إلى الشرك أنهم يؤولون الآية التي في الدعاء بالمسألة أو الآية التي في المسألة بالدعاء وإذا تبين لك ذلك يعني ما ذكرنا فإنه لن فكاك في الحقيقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة فهذا هو ذات إما بالتضمن أو باللزوم. ومعلوم أن دلالات التضمن واللزوم دلالات لغوية واضحة جاءت في القرآن وجاءت في السنة ثم ساق الشيخ رحمه الله بعض الأدلة على أن الدعاء إنما يتوجه به إلى الله وأن الاستغاثة إنما يتوجه بها إلى الله جل وعلا فيما لا يقفر عليه إلا الله قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قال في أولها ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع هذا نهي والنهي توجه إلى الفعل تدع. وإذا كان كذلك فإنه يعم أنواع الدعاء وقد ذكرت لك أن الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة لأن النكره إذا جاءت في سياق النهي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط فإنها تعم وتدعو نكرة لأنها فعل مجتمل على, على مصدر والمصدر حدث نكرة فإذا هذا يعم نوعي الدعاء وهذا مراد الشيخ أو أحد مراداته من الاستدلال في هذه الآية ولا تدعوا من دون الله يعني نهى الله جل وعلا أن يتوجه بغير الله بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة يعني بالطلب أو بأي نوع من أنواع العبادات فلا طلب يصلح فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا منه جل وعلا يدخل في ذلك الاستعاذة يدخل في ذلك الاستغاثة التي هي طلب الغوث كذلك دعاء العبادة بأنواعه من الصلاة والزكاة والتسبيح والتهليل والسجود وتلاوة القرآن لا تصلح إلا لله كذلك الذبح النذر أنواع أعمال القلوب التوكل نحبة العبادة رجاء العبادة خوف السر هذه كلها أنواع العبادات هي من أنواع دعاء العبادة فهذه الآية دلت على النهي أن يتوجه أحد إلى من هو دون الله جل وعلا بدعاء مسألة أو بدعاء عبادة وكان أعظم هذا النهي أنه وجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام المتقين وإمام الموحدين قال ولا تدع من دون الله وذكرت لك فيما قبل أن قوله من دون الله تشمل مع الله أو من دون الله استقلالا قال ما لا ينفعك ولا يضرك يعني الذي لا ينفعك ولا يضرك وما تشمل العقلاء وغير العقلاء يعني تشمل أن يدعى بها أن يعنى بها الملائكة الأنبياء الرسل يعنى بها الصالحون أو يعنى بها ما لا يعقل كالأصنام والأحجار والأشجار هذا من جهة بلالة اللغة قال الله جل وعلا لنبيه فإن فعلت يعني إن دعوت من دون الله أحدا وذلك الأحد موصوف بأنه لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين وهذا إذا كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي كمل الله له التوحيد إذا حصل منه الشرك فإنه يصبح ظالما ويصبح مشركا وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك فهذا تخويف لمن هو دونه ممن لم يعصم ولم يعطى العصمة من ذلك قال فإن فعلت يعني إن من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإنك إذن يعني بسبب تلك الدعوة من الظالمين والظالمون جمع تصحيح للظالم والظالم اسم فاعل الظلم والظلم المراد به هنا الشرك كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم ثم قال ولي امسك الله بضر فلا كاشف له إلاه الغرض من أن يسأل أحد غير الله في إن ما به طلب كشف الضر الغرض من أن يستغيف بغير الله طلب كشف الضر الغرض من أن يستعيد بغير الله قلب كشف الضر ولهذا ذكر الله جل وعلا القائدة العامة في ذلك التي تقطع عروق الشرك من القلب حيث قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إذا, مسس إذا مسك الله بضر فمن يكشف الضر يكشفه من قدره ومن قضاه عليك فهذا يقطع التوجه لغير الله جل وعلا ولكن ما دام أنه أذنا فيما يقدر عليه البشر فيما يقدر عليه المخلوق أن يتوجه إليه بطلب الغوث أو بطلب الاستسقاء أو طلب السطياء أو نحو ذلك فإنه يكون مما رخص فيه والحمد لله قال وإي ينسسك الله بضرٍ بضر هنا أيضا نكرة جاء في سياق الشر فيعمل جميع جميعا الضر سواء كان ضرا ضر في الدين أو كان ضرا في الدنيا سواء كان ضرا في الدنيا من جهة الأبدان أو من جهة الأموال أو من جهة الأولاد أو من جهة الأعراض أو من أي شيء فإن مسسك الله بضر بأي نوع من أنواع الضرر فلا كاشف له إلا في الحقيقة الذي يكشف الضر هو الله جل وعلا لا يكشف البلوى إلا الله سبحانه وتعالى وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك الكشف فإنما هو من جهتي أنه سبب جعله الله سببا يقدر على أن يكشف بإذن الله جل وعلا وإلا فالكاشف حقيقة والله جل وعلا والمخلوق ولو كان يقدر فإنما قدر بإقدار الله له إذ هو سبب من الأسباب فإذن لا يكشف على الحقيقة جل الله جل وعلا وإذا تبين ذلك ظهر لك وجه استدلال المصنف بهذه الآية ومناسبة الآية للترجمة من عدة جهات كما ذكرنا قال وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا الاستغاثة أو الدعاء من أعظم ما يتعلق به الخلق إذا كان من جهة طلب الرزق لأن طلب الرزق أعظم أسباب الحياة فإذا لم يكن عنده رزق فإنه يوشك على الهلاك ولهذا ذكر الإمام هذه الآية التي فيها توحيد طلب الرزق لما؟ لأن معظم حال المستغيثين إنما هي لطلب الرزق والرزق اسم العام يشمل كل ما يصلح أن يرزق يعني أن يمنح ويعطى يدخل في ذلك الصحة العافية يدخل في ذلك المال يدخل في ذلك الطعام يدخل في ذلك البيت يدخل في ذلك الدواب ويدخل في ذلك أنواع ما يحتاجه المرض قال فابتغوا عند الله الرزقة أصل تركيب الكلام فابتغوا الرزقة عند الله وابتغوا فعل أمر والرزق مفعول وعند الله الأصل أن يتأخر على المفعول فابتغوا الرزق عند الله قال علماء المعاني من علوم البلاغة إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص فابتغوا عند الله الرزق واجعلوا ذلك الابتغاء مختصا بالله جل وعلا هكذا يفهم العربي هذه الآية فابتغوا عند الله الرزق يعني فليكن ابتغاؤكم الرزق من عند الله وحده فلا تستغيثوا بغيره في طلب رزق ولا تستنجدوا بغيره في طلب رزق فإنما ذلك لله جل وعلا ثم قال واعبدوه ليجمع أصناف السؤال بما يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد ثم قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون دلالة الآية ظاهرة في الدعاء لأن الله قال ومن أضل من من يدعو من دون الله فهي ظاهرة في أن ثم داع وثم مدعو وذاك المدعو غير الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا خشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وجه الدلالة من الآية أنه استعمل كلمة يدعون فجاء الوصف بأبشع الضلال على من دعا من دون الله أمواتا غير أحياء والدليل على أنه أراد الأموات ولم يرد الأصنام والأحجار والأسجار أنه قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فجعل غاية الاستجابة إلى يوم القيامة المنع من الإجابة إلى يوم القيامة وهذه في الأموال لأن الميت إذا كان يوم القيامة نشر وصار يسمع وربما أجاب طلب من طلبه إذ هو حي يكون في ذلك المقام حي وربما كان قادرا وأما الميت من هو في البرزخ فهو الذي يصدق عليه وصف الله جل وعلا بقوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولفظ من في اللغة في الأصل فيها أنها للعقلاء والعقلاء هكذا يقول النحات. ونقول إن الأصح أن يقال من الأصل فيها في اللغة لمن يعلم علماء النحو يقولون من للعقل وما لغير العقلة والأحسن أن نقول من لمن يعلم لأنها يدخل فيها الله جل وعلا في بعض الآيات فإذن من لمن يصح أن يعلم وهؤلاء هم من كانوا بشرا يخاطبون ويخاطبون ويعلمون ويعلم منهم قال إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وهذا الوصف ليس في الأسلام وإنما هو في الأموات ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين ولذلك قال جل وعلا في سورة النحل أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلى هو إله واحد. قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هذه الآية من سورة النمل فيها أن إجابة المضطر في الدعاء إنما هي لله جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه فهذا في الدعاء دعاء المسألة قال ويكشف السوء وكشف السوء يكون تارة بالاستغاثة وتارة بغير ذلك ولهذا يكون هذا القدر من الآية يصلح لما ترجم به المؤلف رحمه الله من اللفظين لفظ الاستغاثة ولفظ الدعاء في قوله ويكشف السوء هذا في الاستغاثة وفي قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه هذا في دعوة غير الله معه قال بعدها أإله مع الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وهذا الاستثام إنكاري أإله مع الله ينكر عليهم أن يستخذوا إلها مع الله بأي شيء بأن يدعو غير الله أو يتوجه في كشف السوء لغير الله مما لا يقدر عليه إلا الله أئلهم مع الله قليلا ما تذكرون قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم بعضهم هنا هو أبو بكر الصديق كما جاء في بعض الروايات قموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافع فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله من طلب من الصحابة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا طلب جائز لأنهم طلبوا الإغاثة من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام يقدر أن يغيث بالأمر بقتل المنافق أو الأمر بسجنه أو بتهديده أو بأخذ عقوبة عليه لأنه كان يؤذي المؤمنين بتعذير أو بغيره فإذا استغاثتهم إنما هي في قولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقجر عليه لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الأدب في ذلك وعلمهم الأكمل في ذلك حيث قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال إنما هي بالله جل وعلا لا بنبيه صلى الله عليه وسلم فكأنه حصل منهم نوع التفات للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه فبين لهم أن الواجب عليهم أن يستغيثوا بالله جل وعلا أولا فقال إنه لا يستغاث بي ولا يستغاث بي هذا نفي فيه معنى النهي يعني لا تستغيثوا بي إنما استغيثوا بالله في هذا الأمر وإذا أغاثهم الله جل وعلا كف شر ذلك المنافق عنهم هذا الحديث بعض العلماء قال إن في إسناده ابن لهيعة وحاله معروف وإيراد الأئمة آئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون في إسنادها بعض ما قال هذا هو الصواب إذا كان, إذا كان ما في الحديث من المعنى قد عرضته الأدلة من القرآن أو من السنة وما في هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله قد دلت عليه الآيات التي سلفت وهذا صنيع أهل الحديث صنيع أهل الحديث الراسخون في العين من أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في معرض كلام له في الفتاوى قال أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الرصول بل إما في تأييده يعني في تأييد ذلك العصل أو في فرع من الفروع وهذا هو صنيع الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب فإنهم يستدلون بأحاديث هي من جهة المعنى الذي اشتملت عليه الصحيحة وقد ساقى شيخ الإسلام من هذا الحديث مستدلا به في رده على البكري المعروف بالاستغاثة كتاب الاستغاثة الكبرى أو الرد على البكري، وقال إن هذا الحديث هو في معنى ما جاء في النصوص فقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به يعني لا تستغيثوا بي وإنما استغيثوا بالله لأن يستغاث نفي ومن في وهنا يراد منه النهي هذا الباب ظاهر في المناسبة لما قبله ولما بعده أيضا في أن الاستغاثة بغير الله نوع من أنواع الدعاء وأن الدعاء عبادة وأن الاستغاثة عبادة وصرف العبادة لغير الله جل وعلا كفر وشرك يدل على أن الدعاء عبادة قول الله قول قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء هل يستجيب لي وليؤمنوا بي وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان الإجابة إجابة الدعوة يكون في السؤال يعني إذا سئل أجاب ويكون أيضا بالعطاء والإثابة فيما إذا عبدت فيجيب الدعوة بإعطاء السائل سولة ويجيب أيضا الدعاء بإثابة الداء العابد على عبادته ولهذا يفسر السلف الآية التي في الآيات التي فيها إجابة الدعاء ونحو ذلك بأن فيها إعطاء سؤل السائل وإثابة العابد لأن الصحابة والسلف. يعلمون أن الدعاء يشمل هذا وهذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فهنا دعاني يعني سألني أو عبدني مع أنها في السؤال ظاهرة وفي الدعاء بين والآيات في مثل ذلك كثيرة كقوله جل وعلا في سورة إبراهيم قال إبراهيم عليه السلام وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي حفية عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا قال الله جل وعلا بعدها فلما اعتذلهم وما يعبدون إبراهيم عليه السلام قال أعتذلكم وما تدعون قال الله فلما أتزلهم وما يعبدون فدل على أن الدعاء هو العبادة والعبادة هي الدعاء والدعاء يفسر ترى في دعاء مسألة والدعاء العبادة وهذا حاصل وهذا حاصل من أولئك لأصنامهم وأوثانه الباب الذي بعده باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون نعم باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقول الله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكونه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبؤك مثل خبير وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته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 قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انذر عشيرته الاقربى تروا ان نحوها اشتروا أنفسكم من الله لا اغنياء اشتروا اشترو انفسكم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله يا صفية عمت رسول صلى الله عليه وسلم لا أغني شيئا يا قمة بنتني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا هذا الباب باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرة. هذا الباب إيراده بعد الأبواب المتقدمة من أحسن الإرادة ومن أعظمه ثقلا ورسوخا في العلم. أنت أن برهان وجود توحيد الله جل وعلا إلهيته هو ما ركز في الفطر من أنه جل وعلا واحد في ربوبيته والربوبية وأن الله واحد في ربوبيته هذه يقر بها المشركون ويقر بها كل أحد فهي البرهان على أن المستحق للعبادة هو من توحد في الربوبية فهذا الباب والباب الذي بعده أيضا قرهان استحقاق العبادة وحده دون بدليل فطري ودليل واقعي ودليل عقلي ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة نأخذها من الكتاب والسنة لأن في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يغني عن تكلف أدلة عقلية أخرى لمن تأمل ذلك في نصوص الوحي، فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحده والليل يرجو الله وحده والذي يملك هو الله وحده، وأن غير الله جل وعلا ليس له نصيب من الخلق، وليس له نصيب من الرزق، وليس له من الإحياء، وليس له نصيب من الإمامة، وليس له وليس له ملك حقيقي في أمر الأمور، ليس لك من الأمر شيء. حتى أعلى الخلق مقاما، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء يعني. لست مالكا لشيء من الأمر ليس من الأمر شيء تملكه اللام هنا لا من فمن الذي يملكه إذن هو الله جل وعلا فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفى عنه ذلك فإن نفيه عن هو دونه من باب أولاء والذين توجهوا إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء في داخلهم زعم بأنهم يملكون أشياء إما أن يملكون شيئا من الرزق إما أن يملكوا شيئا من الرزق أو أن يملكوا شيئا من التوسط والشفاعة بدون إذن الله جل وعلا ومشيئته فإذا هذا الباب أحد الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه والقرآن فيه كثير من البراهين على أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه فمن تلك الأدلة والبراهين ما في القرآن من أدلة فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كل ذلك النوع من الأدلة فيه دليل على أن المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية ومن الأدلة والبراهين على ذلك ما في القرآن من أن الله جل جلاله نصر رسله وأولياءه على أعدائهم وأن كل طائفة من طوائف الشرك ذلت وخضعت وغلبت أمام طوائف أهل الإيمان أمام جند الله جل وعلا من الرسل ومن أتباع الرسل والأنبياء وهذا نوع آخر من الأدلة أنه ما من طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسولها بقسال المشركين إلا وظهرت عليهم وإلا وغلبتهم حتى صارت العاقبة لهم وهذا أمر في القرآن كثير وأدلته كثير قصص الأنبياء وقصص القرى وكل قرية خالفت رسولها عوقبا وهكذا كل القرى هذا دليل على أن التوحيد هو الحق وأن الشركة باطل من الأدلة نوع آخر في القرآن من البراهين نوع آخر في القرآن من أن المخلوق ضعيف أن العابد الذي يسمع هذا القرآن كل مخلوق كل مكلف يعلم من نفسه الضعف وأنه جاء إلى الحياة بغير اختياره بل الله جل وعلا الذي أتى به إلى هذه الحياة وأنه سيخرج من هذه الحياة بغير اختياره أيضا فهو إذن مقهور ويعلم قطعا أن الذي قهره وأذله وجعله على هذه الحالة ليس هو تلك العالها وإنما هو الله جل وعلا وحده هو الذي يحيي ويميت وهذا إقرار عام يعلمه كل أحد من فترته من الأدلة والبراهين أيضا أن الله جل وعلا أسماء الحسنى وله الصفات العليا وأنه ذو النعوت الكاملة وذو النعوت الجليلة نعوت الجلال وجمال ونعوت الكمال وهو سبحانه له الكمال المطلق في كل اسم له وفي كل نعف ووصف له له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه هذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله أحد أنواع أدلة الربوبية أو براهين التوحيد وأنه جل وعلا هو الواحد في ربوبيته والباب الذي يليه باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيه دليل على عظمة الله جل وعلا في صفاته وفي هذا الكتاب تنويع أيضا كما سيأتي براهين التوحيد توحيد العبادة بأدلة من القرآن متنوعة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شرح هذا الباب والذي يليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا أقول فضيئة الشيخ هل يعتبر نذر مطلق أو مقيد إذا حصل للعبد منفعت مثل نجح أو حصل على الوظيفة ونذر أن يصم ثلاثة أيام لله سبحانه وتعالى مع العلم أنه لم ينظر قبل نجاحه أو حصوله على الوظيفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالنذر المطلق لم يعلق بشيء سيحصل في المستقبل والنذر المقيد هو المعلق الذي علق الوفاء به بحصول شيء من الله جل وعلا للعب وهذا يكون في المستقبل إن الله مريضي فسأصوم ثلاثة أيام إن نجحت فسأصوم هذا هو النذر المعلق المقيد أما المطلق فهو أن ينذر نذرا لله جل وعلا تبررا منه إما بسبب حادثة حدثت أو نعمة تجددت أو نقمة اندفعت أو بدون سبب فهذا كله يدخل في المطلق أما المقيد فهو المعلق بشرط في المستقبل وهذا يقول ما حكم عمل احتفال بسيط في مناسبة انتهاء عقد أحد العاملين بالشركة سواء كان مسلما أو غير مسلم وحجة بعضهم في عمل الاحتفال لغير المسلم أنه, أنه من باب دعوته الإسلام مع العلم أنه خلال, وجوده أنه خلال وجوده في العمل لم يقدم له كثاب أو شيط لدعوته الإسلام. إنا يحتجون بهذا القول وجزاكم الله خير تلك الاحتفالات المقصود منها إكرام من أقيمت له فإذا كان مسلما فإكرام المسلم من ثقوقه المستحبة وإذا كان غير مسلم فله حالتان حاله الأولى أن يكون ممن لم يظهر للإسلام عداوة بل وأظهر في الإسلام رغبة وهو مسالم لأهل الإسلام ومحب لأهل الخير محب لأهل الدين والصلاح كما يظهر من بعضهم فهذا الغالب على قلبه أنه يصلح أن يدعى للإسلام لأنه قريب سليم من البغضاء والعداوة التي تحجزه عن قبول الحق لو عرض عليك، فهذا النوع إذا كان قصد من عمل الاحتفال أن يكون بداية لدعوته وأن يكون في الاحتفال شيء من الدعوة إلى الإسلام ببيان محاسنه وبيان بطلان العديان الأخرى ونحو ذلك فهذا بحسب قصد فاعله و. أصل الإكرام لغير المسلم لا يدوس وأما إن كان معاديا أو لم يظهر قبول للإسلام أو عرف من سيرته حين بقيا أنه يعني حين بقي تلك المدة في المؤسسة أو الشركة أنه لا يحب الخير بل ربما ظهر صدودا عن أهل الخير وأظهر عدم قبول ل بعض أوامر الشأ التي يهم بها فهذا لا إكرامه لأن إكرامه من موالاته وموالاته موالات الكافر محرمة لأنه يكرم مع بقائه على عداوته وعلى بغضه والعصر في هذا قول الله جل وعلا لا ينهاكم الله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 بيان حاذ الصنفين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أجاب دعوة يهودي أو يهودية وربما أتابهم أهل الكتاب وربما أهدى إليهم بل على الهدية للجار وهذا لأجل الترغيب في الخير والترغيب في الإسلام المقصود أن الإكرام بتلك الحفلات لا يجوز إلا إذا كان تم مصلحة شرعية راجحة يقدرها أهل العلم إذا وصف الحال لهم وأما ما عدا ذلك فلا يجوز إقامة الحفلات لهم لأنها نوع موالاة للكفار وهذا يقول هل يدخل في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ما يحن وخاصة في أوروبا وأمريكا من شراء كثير من المسلمين لكنائس قديمة ثم تعديلها لتكون مساجد أو هدم كنيسة وبناء مسجد مكانها نرجو التوجيه وجزاكم الله خير لا يدخل في ذلك لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه مضاعفا وقيم على مكان فيه قبور المسركين بعد أن نبست تلك القبور والرفات وقيم المسجد في ذلك المكان والكنيسة التي عبد فيها غير الله جل وعلا إذا حولت إلى مسجد فهذا من أعظم الطاعات ومن أحب أعمال إلى الله جل وعلا وذكرت لكم أن الفرق بين هذه وبين لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أن الذبح صورته مشتركة الصورة الظاهرية واحدة وإنما الاختلاف في النيات ولهذا منع من ذلك أما عبادة المسلمين وصلاتهم وهيئة مساجدهم وجلوسهم إلى آخر تلك الهيئات مخالف لما عليه النصارى فإبدالوا الكنيسة بمسجد هذا أمر مطلوب إذا تمكن المسلمة كالسام ومصر وهذا يقول نرى عبارة مكتوبة على بعض السيارات يا رضى الله ورضى الوالدين قوله يا رضى الله ورضى الوالدين فيها غلط من الجهة الأولى أنه نادى رضا الله ومنادات صفات الله جل وعلا بأن ندى لا تجوز لأن الصفة في هذا المقام غير الذك في مقام الندى ولهذا إنما ينادى الله جل وعلا المتصف بالصفات قد نفى شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري وغيره من أهل العلم على أن منادات الصفة محرم بالإجماع. فإذا كانت الصفة هي الكلمة كلمة الله جل وعلا كان كفرا بالإجماع لأن من نادى الكلمة يعني بها عيسى عليه السلام فيكون تأليها لغير الله جل وعلا. ورد الله جل وعلا صفة من صفاته فلا يجود نداء الصفة والمؤاخذة الثانية في تلك الكلمة أنه جعل رضى الوالدين مقرونا برضى الله جل وعلا بالواو والأنسب هنا أن يكون العطف بثوما يقول مثلا أسأل الله ثم رضاء الوالدين وإن كان استعمال الواو في مثل هذا السياق لا بأس به لأن الله جل وعلا قال أني شكر لي ولوالديك إلي المصير وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولأن الواو هنا تقتضي تشريكا في أصل الرضا وهذا الرضا يمكن أن يكون من الوالدين أيضا سيكون التشريك في أصل المعنى لا في المرتبة نعم وهذا يقول هل يجوز الذهاب للعلاج عندما يزعم أنه يعالجه بمساعدة جن المسلمين وهل هذه المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة جائزة أو المحرمة الاستعانة بالجن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك والاستعانة معناها طلب الإعانة ولهذا من المتقرر عند أهل العلم أنهم لا يطلبون الإعانة من مسلم الجن فلم يطلب منهم الإعانة الصحابة رضوان الله عليهم وهم أولى أن تخدمهم الجن وأن تعينهم وأصل الاستعانة بالجن من أسباب إغراء الإنس بالتوسل إلى الجن وبرفعة مقامه وبالاستمتاع به وقد قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فحصل الاستمتاع كما قال المفسرون من الجن بالإنس بأن الإنسية يتقرب إليه ويخضع له ويذل ويكون في حاجته ويحصل الاستمتاع من الإنس بالجن بأن الجنية يخدمه قد يكون مع ذلك الاستمتاع ذبح من الإنس للجن وتقرب بأنواع العبادات أو العياذ بالله بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بإمتهانه أو نحو ذلك ولهذا نقول إن تلك الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوز. منها ما هو شرك وهي الاستعانة بشياطين الجن ومنها يعني الكفار ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك وهو الاستعانة بمسلم الجن بعض أهل العلم في شيخ الإسلام من تيمية قال إن الجن قد تخدم الإنسية وهذا المقام فيه نظر وتفصيل ذلك أنه ذكر في آخر كتاب النبوات أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم ونهىهم أما طلب خدمتهم وطلب إعانتهم فإنه ليس من شجاياء أولياء الله وليس من من أفعال أولياء الله قال مع أنه قد تنفع الجن قد تنفع الجن الإنس وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك وهذا صحيح فحصل أن المقام فيه تفصيل فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة فهذا وسيلة إلى الشرك إذا توجه إلى جني مسلم ولا يجوز أن يؤتى لأحد يقرأ يعرف منه أنه يستخدم الجن المسلمين وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبه فإن هذا قد يحصل لكن لم يكن من خلق أولياء الله ولم يكن مما سخره الله جل وعلا لخافة عباده فلا بد أن يكون عند هذا نوع خلل حتى كانت الجن تكثر من خدمته وإخباره بالأمور ونحو ذلك فإذا كان ذلك بطلب منه فهذا لا يجوز وهو نوع من أنواع المحرمات لأنه نوع استمتاع وإذا كان بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين ويستعيذ بالله من شر مرضة الجن لأنه قد يكون بعد ذلك فيه يعني فيما فعل في قبوله ذلك الخبر واعتماده عليه وأنسه به بما تعلمه الجن يكون فيه فتح لأبواب على قلبه بأن يتوسل بالجن أو أن يستخدمه إذا تبين ذلك فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف لا يجوز الاحتجاج به عند أهل الحديث وذكر ذلك أيضا الفقهاء وهذا صحيح لأن البناء على الخبر وتصديق الخبر هو فرع عن تعبيل المخبر والجني غائب وعدالته غير معروفة وغير معلومة عند السامع. فإذا بن الخبر عمن جاء به له من الجن وهو لم يرهم ولم يتحقق عدالتهم إلا بما سمع وهي لا تكفي، فإنه يكون قد قبل خبر فاسد، ولهذا قال الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والذين يقبلون إخبار الجن وإعلام الجن لهم ببعض الحوادث حصل منهم مفاسق متنوعة كثيرة حيث إنهم جزموا بصحة ما أخبرتهم به الجن فربما حصل منهم قيل وقال يعني من الناس في ذلك الذين أصبروا بذلك ويحصل بعد ذلك من جرائها مفاسد وقد تفرقت بعض البيوت من جراء خبر قارئ جاهل بأن هذا الذي فعل كذا هو فلان باعتبار الخبر الذي جاءه ويكون الخبر الذي جاءه من الجن خبر كذب ويكون هو اعتمد على نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته وبنى عليه وأخبر به وصار من جرائه فرقه واختلاف وتفرق شتات في البيوت ونعلم أنه قلتبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله أن إبليس ينصب عرشه على ما ويبعث سراياه فيكون أحد جنوده إليه من يقول له فرقت بين المرأة وزوجها وهذا في جملة التفريق والتفريق بين المرأة وزوجها لأنه هو الغالب وأحد ما يكون إلى عدو الله أن يفرق بين المؤمنين ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أيضا مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيسى أي يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم فهذه المسألة يجب عليكم كطلب في علم أن تقعوا في إنكارها وأن تبدل الجهد في إقامة الحجة على من يستخدم الجن ويتذرع بأن بعض العلماء أباح ذلك وهذا وسيلة من وسائل الشرك لله جل وعلا وقرأوا أول كتاب تاريخ نجد لابن بشر حيث قال إن سبب دخول الشرك إلى قرى نجد أنه كان بعض البادية إذا أتى وقت الحصاد أو أتى وقت خرف النخيل فإنه يقطنون بجانب تلك القرى ومعهم بعض الأدوية ومعهم بعض الأعشاء فإذا كانوا كذلك ربما سألهم بعض جهلت تلك القرى حتى حببوا إليهم بعض الأفعال من جرائي سؤالهم حببوا إليهم بعض الشركيات أو بعض البدع ثم شيئا فشيئا حتى فشى ذلك وعليه يكون من أسباب انتشار الشرك في هذه الديار يعني في نجد وما حولها بحسب ما ذكر ابن غنام من جهة المتطببين الجهلة أو من جهة القراء المشعوذين أو القراء الجهلة وقد حصل أيضا في هذا ولو أطلنا بعض الشيء أن بعض من يستخدم الجن كثر عنده الناس ولما كثر عنده الناس صار يعالج علاجا نافعا وبعد ذلك تسخرت له فئات من الجن أكثر حتى ضعف تأثيره فلما ضعف تأثيره وعرف أن ما عنده من الحالات التي تعتيه للقراءة أو للعلاج أنه لم يستطع معها شيئا صار تعلقه بالجن أكثر ولا زال ينحدر في ما في قلبه من قوة اليقين وعدم الاعتماد بقلبه على الجن حتى اعتمد عليهم شيئا فشيئا ثم حرفوه والعياذ بالله عن السنة وعن ما, الق... ما يجب أن يكون في القلب من توحيد الله ويضامه عدم استخدام الجن في الأغراض الشركية فجعلوه يستخدم الجن في أغراض شركية وأغراض لا تجوز بالاتفاق إذا فهذا مما يجب وسطه وسائل الشرك يجب علينا أن ننكرها وسائل الغواية يجب علينا أن ننكرها ووجود من يستخدم الجن ويعلن ذلك ويطلب خدمتهم في الإخبار هذا مبني على جهل في الحقيقة بالشرع وعلى جهل بوسائل الشرك وما يصلح المجتمعات وما يفسدها والله المستعان